Sayfa altmış dokuz, ayet yüz elli dört. elli dört a measure of a measure from you. Then I will bring down <تصفيق> <تسأل> ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم ثمّ أنزل بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم ثمّ أنزل عليكم بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم ثمّ بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أمانتا نعاسا يغشاطايفا منكم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 ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ 154 be وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يظنون بالله غير الحق ظن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 و قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي وطائف قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين وطائف قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن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 ve taifetun kad ahammethum enfusuhum yazunnûne billahi gayrel 154a 154 154b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 154. Yüzyıllırdı. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini 154 Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. Yerlerini değiştirmek. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون هل, لنا من, الأمر لله يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون هل من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 يَقُولُونَ هَل مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ 154 ب 154 ج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 وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هلنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله 154 de يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك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 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا 154c 154te يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ قُتِلْنَا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 قل في بيوتكم لبرجا الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم قل لو في بيوتكم لبرجا الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم 154 de 154 يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا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 154 لو كنتم في عليهم في لا يبدون لك يقولون لنا عليهم 154 وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما والله عليم بذات الصدور وليبتني اللهم ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وليبتني اللهم ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وَلي بتن الله ما في صدوركم وَليومحس ما في قُوبكم والله عليم بذات صدور وَلي ببتن الله ما في صدورِكم وَليوماحسما في قُوبكم والله عليم بذات سدور وَلي ببتنِي الله ما في صدورِكم وَليوماحس ما في قُوبكم والله عليمم بذة صدور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 154e 154f قل لو كنتم في بيوتكم لبرج الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتن يالله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وallah عليم بذات الصدور قل لو كنتم في بيوتكم لبرزا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 إن الذين تولوا منكم يوم ببعض إن ببعض 154 ve 155a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 وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 155a 155b اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ اْلْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ غَفُورٌ حَلِيمٌ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَ اْلْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اْسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 156- يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اقوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اقوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا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 Yâ eyyüha'l-lezîne âmenû, lâ tekûnû, kellezîne keferû, ve kâluû li ikhvanihim, İdâ darabû fil ardı, av kânû güzdâ. Yâ eyyüha'l-lezîne âmenû, lâ tekûnû, kellezîne keferû, ve kâluû li ikhvanihim, İdâ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 Yâ eyyüha'l-lezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne keferûû ve kâdûû li ikhânihim, İdâ darabû fil ardı, evkânû güzûûû. 156b İdâ darabû fil ardı, evkânû güzûûû. Evkânû indenâ mâ ma mâtûû ve mâ kutînû. İdâ darabû fil ardı, evkânû güzûûû.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 اذا في الارض او كانوا غزا لو عندنا ما وما قتلوا في عندنا وما في عندنا وما 156a 156b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 اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 156ج ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ليجعل الله ذلك حسره في والله والله بما تعملون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 156 الله ذلك c في vurdu. والله vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, 156B-156C vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa, vurduysa,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 ليجعل الله ذلك حسره في والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما الله ذلك حسره في والله يحيي والله بما بصير وَلا قُتِلْتُمْ قتلتُم ف سبين اللهِ أَوْمُم لمووفِرَة مِن خَيْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَومُم لموفَِة مِنَ اللله وََحْمَة خَييرٌ فِي سبيل الله أَوْمُُم لَوفِرَةٌ خَيْرٌ مما يجمعون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 وَلا قُتِلْتُمْ قتِلتُم فِي سَبين الللهأَومُُم لَوفرة مِنَ الله وََحْمَةم خَيْرٌ مِماا يجمعون فِي الله أَوْمُم لَوفِرَة مِنَ الله خَيْرٌ مِماا يَجْمَعُونَ وَلا قُتِلْتُمْ قتْلتُم ف سَبين الله أَوْمُم مِنَ الله وَورَحْمَةُم خَيرٌ مِمماا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُُم لموفَِة مِنَ اللهَّ وََحْمَة خَيرٌ مما يجمعون ولئن قتلتم فِي سبيل الله من الله ورحمة خَيْرٌ مما يجمعون وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ خَيْرٌ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ 156C 157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 158. الله ذلك kullarıyla birlikte olmak والله Allah'ın izniyle والله بما bir yerde kavuşturur. Allah, onları kutsal bir yerde kavuşturur. Allah, onları kutsal bir yerde kavuşturur. Allah, onları kutsal bir yerde kavuşturur. Allah, onları kutsal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 وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ 157 قُتِلْتُمْ 158 ولَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْفَرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فِي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 ولَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَعْفُرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَعْفُرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ 69 toplu halde ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ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 ولَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَوْفَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً نُعَاسِي يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ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 ولَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَعْفُرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَلَةً نُعَاسِي يَغْشَطَ آيَفَتَ مِنْكُمْ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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم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 وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَوْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ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 ثُمَّ أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم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 ثُمَّ أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لموفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم ل إلى الله تحشرون